لأنك غير سامع طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد موضوعنا نهارضا إن شاء الله بحول الله وقوته موضوع سهل وبسيط جدا يعني برقية محبة من المسلمين إلى أحبائنا النصارى في منقش عقلية هادئة وبسيطة جدا عن عقيدة التثليث في الديانة النصرانية احنا طبعا ذكرنا قبل ذلك وقلنا ان احنا بنستخدم ثلاث مناهج او اكثر المناهج المستخدمة في النقاش مع النصارى هم ثلاث مناهج المنهج العقلي إن أنا بعرض معتقدات القوم ونصوص القوم على العقل فما اتفق مع العقل أخذنا به وما تعارض مع العقل لم نأخذ به ده المنهج العقل واستدلينا على ذلك مثلا إن واحد زي الإمام ابن حزم رضوان الله عنه عليه حينما تحدث عن قص قصة ابنتي لوط مع أبيهما والقصة معروفة ومشهورة أن ابنتي لوط اضجعت معه لأن الرجال في البلد أو في البلدة التي اللي كانوا فيها قد انتهوا طبعا الميد بن حزم يقضي على هذه الأجذوبة ويقول كيف ذلك والقرية التي كان فيها لوط عليه السلام لا تبعد إلا سوا سلسف فراسخ فقط عن قرية سيدنا إبراهيم عليه السلام معنى ذلك أنه لا حجة لليهود الذين يزعمون أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو سيدنا لوط قد زنى بابنتي الصغرى والكبرى طيب أنا عايز أسأل سؤال وأبدأ محاضرتي بسؤال لأحباء لا النصارى ولو في أحد من ضيوفنا النصارى موجود معنا في الغرفة يعني يتفضل يعني يعطيني إجابة شافية بالتثليث أو بالوحدانية أنا بسأل سؤال أنا عايز أعرف هل المسيحيون يقولون بالتثليث ولا يقول يعني العقلية أو المنطقية تقول أنهم يقولون بتثليث في وحد وحدانية ووحدانية في تثليث مرة يقول أن الله واحد ومرة يقول أن الله ثلاثة ولذلك يقول لك إيه في في في بدء سلامه أو في بدء كلامه باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد طب إزاي إله واحد إذا كنت أنت ذكرت ثلاث زوات وثلاث أشخاص الآب والإب والروح القدس فلماذا قلت في نهاية كلامك إله واحد أقول لك هذا جمع بين النقضين إنك تجمع بين التوحيد وبين التثليث هذا جمع بين النقيضين والجمع بين النقيضين لا يجوز طيب من أين أتى هذا التضارب وهذا التعارض في الديانة النصرانية والله حتى نفهم هذا التضارب وهذا التعارض لابد أن نتكلم عن قضية ظاهرتين في العقيدة المسيحية عشان أفهم إزاي التسليس ده دخل للديانة النصرانية أو لدخل للديانة المسيحية وعشان اعرف اوقت القضية الاولى هي قضية التثليف والقضية الثانية هي قضية تأليه الروح القدس والمسيح عليه السلام لابني عندي الوقت دي في قضيتين. القضية الاولى قضية التثليف القضية الثانية قضية التأليه المسيح عليه السلام وقضية التأليه الروح القدس بالمراجعة التاريخية لعقائد النصارى نجد ان عقيدة التثليف ظهرت قبل الإيمان بألوهية المسيح وألوهية الروح القدس خلي بالك من الحطة الخطيرة دي وحط تحتها ألف خط وعقلها بفكرك عشان لما واحد مسيحي أو نصراني يتكلم معاك تعرف ترد عليه. إن ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس جاءت متأخرة عن الإيمان بالتسليف ثاني بالمراجعة التاريخية لعقائد النصارى نجد أن عقيدة التسليف قد ظهرت قبل الإيمان بألوهية المسيح وألوهية الروح القدس، مع أن المفروض كان العكس هو اللي يحصل، إن هو إن أن يحدث يعني إثبات لألوهية المسيح، فينتقل النصارى من التوحيد إلى الثنوية، إن يكون فيه اثنين، الثنوية إن هو يكون فيه إلهين، وبعدين تثبت لهم ألوهية الروح القدس، فينتقلوا من التوحيدي إلى الثنوية إلى التثلث، لكن طبعا كان ده كله محصلش، واللي حصل بالأبعاد التاريخية وبالحقائق التاريخية أن النصارى اعتقدوا بالتثليث أولا ثم بعد ذلك بحثوا عن أفراد هذا الثالوث فجعلوا الله هو الأقنوم الأول وجعلوا المسيح هو الثاني ثم اختلفوا في الروح في الأقنوم الثالث فمنهم من قال مريم هي الإله الثالث كما فعل المريميين ومنهم من قال أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث وهو سائر قول طوائف النصارى طيب أنا عايز يعني أذكر أنا عايز أذكر يعني شيء مهم جدا حط العنصر ده نظرة تاريخية للتثليف نظرة تاريخية للتثليف يعني إيه نظرة تاريخية للتثليف يعني إن أنا حسبت لك الآن إن أنا حسبت لك الآن أن التثليف هذا وجد في مختلف العقائد قبل النصرانية يعني أنا أعز أزبتلك ووضح لك الآن في النظرة التاريخية للتثليث إن التثليث ليس من أول ما قال به النصارى لا إذا كان موجود في الديانات الوثنية البدائية القديمة التي سبقت ظهور النصرانية وحدللك على هذا بالحقائق التاريخي اسمع يا سيدي عزك الله مسألة التثليث مسألة وجدت في مختلف العقائد والديانات والحضارات الوثنية القديمة تمام يبقى مسألة التثليث ظهرت ووجدت في مختلف العقائد والديانات والحضارات الوثنية وحط لي ألف خط تحت مسألة الوثنية دية القديمة إزاي يا عم الشيخ هات لي دليل أقول لك التسليل ظهر في الديانة المصرية القديمة الفرعونية والتسليل ظهر في الحضارة البابلية والحضارة الآشورية والتسليل ظهر عند الهنود وعند الصينيين وعند اليونان وعند الرومان وعند الفرس يعني مسألة التسليل هذه ما ظهرت في النصرانية الوحده ولم تكن نصرانية هو المن تقول بالتسليح إما له لظهر ظهر عقيدة التثليج في الديانات البدائية الوثنية القديمة التي سبقت ظهور المسيحية. أضرب لك مثال. أولاً التثليث في الديانة المصرية القديمة. خد عندك هذا العنصر. خد عندك هذا العنصر الخطير. التثليث في الديانة المصرية القديمة. عبد المصريون القدماء الثالوث متمثلاً في إله مثلث الأقانيم. يعني المصريين برضو عبدوا إله في فيه تثليس مثلث الأقانيم هو من هذا الإله هذا الإله تمثل في ثلاثة أقانيم هو أوزوريس وزوجته إيزيز يبتاني التثليث عند الفراعنة أو عند المصريين القدماء ظهر زي عم الشيخ التثليث ده عند المصريين القدماء ظهر في عبادة إله مثلث الأقانيم الأقنوم الأول اللي هو الأب اللي هو أوزوريس والأقنوم الثاني اللي هو ايزيس والاقنوم الثالث اللي هو الابن الاله الابن حورس او حوريس طبعا انا عارف ان اغلب حضراتكم يعرف هذه القصة او هذه الاسطورة لكن ان شاء الله على عجالة سريعة حزكم لكم حقيقة هذه الاسطورة اسطورة الاله اوذوريس وزوجته اوزيس وابنهم حورس اوذوريس كما تقول الاسطورة المصرية القديمة كان اله الخير والنماء نزل إلى الأرض في صورة بشر وهو إله تان الله تان حتى ديت إن أوزوريس ده كان إله الخير والنماء والحب نزل على الأرض في صورة رجل صالح تمام طب نزل ليه أوزوريس يعمل إيه أوزوريس نزل أوزوريس ليعلم الناس ليعلم الناس أخلاق الخير والحب والعد يبقى أوزوريس كان إله تان لكنه في الحقيقة نزل في صورة بشر نزل في صورة رجل صالح يعلم الناس الحب والخير والتسامح لكن أخاه وهو إله الشر والفوضى ست لم يعجبه هذا وكان حاقدا على أخيه أوزوريس طبعا المؤرخين بيرجعوا سبب هذا الحقد إن أوزوريس كان جميل الخلقة أوزوريس دا كان شكله حلم وكان شكله جميل جدا ولكن ست اللي هو أخوه اللي هو إله الشر كان دميم الخلقة قبيح الخلقة عشان كده ست كان بيحقد على أخيه اللي هو إله الخير أوزوريس ففضل ست إن هو عايز يعمل أي حيلة ماكرة حتى يقتل أخاه الملك أوزوريس إله الخير تمام فعمل إيه صنع تابوت على مقاس جسم أوزوريس دميمة الخلقة يعني شكله مش حلم شكله مش مش مش على المستوى المطلوب يعني شكله مش جميل لكن ازوريس كان شكله حلم وكان ايه منظره حسن وبالتالي فا ست كان يعني كما توصفه بعض الروايات ان هو كان مقطوع الشفتين وان هو كان اه شعره بحاجة مش مش على الوضع المطلوب يعني فبالتالي ده عمل أثر في نفس ست بالنسبة الأخير أزوريس. طيب عشان ينتقم ست من أزوريس يعمل ايه؟ صنع تابوت على صنع تابوت على مثل جسمه اللي هو أخوه أزوريس. ويطلب منه إن هو يمكس في هذا التابوت وأول ما الإله ست اللي هو إله الشر ومعه أعوانه وأدباعه بغلق التابوت على أخيه إله الخير والنماء اللي هو أزوريس مخنوقا في التابوت وحمل هذا التابوت اللي هو إله الشر وألقاه في النيل تمام طيب هنا بحيبدأ دور الإله الثاني او الاقنوم الثاني اللي هو في هذه القصة اللي هو الام اللي هي ايزيس ايزيس فضلت تبحث عن عن زوجها وعن التابوت الذي حبس فيه زوجها فضلت تلف انحاء مصر حتى عثرت عليه في نهر النيل فطلعت التابوت لكن ست كان قد استعد ان هو يخطف هذه الجثه جثه اخيه اله الخير وزوريز وقطعها 14 قطعة على عدد الأقطار المصرية في ذلك الوقت ست إله الشر لم يترك أخاه بعد إنه قتل لا ده هو قطعه 14 قطعة ورمى كل قطعة في إقليم من أقاليم مصر اللي هي كانت في ذلك الوقت 14 إقليم وفي بعض الرواية تقول إنها 16 إقليم لكن إيزيس حولت محاولة تانية وعن طريق السحر وعلم النجوم والفلك والاستعانة بالارواح استطاعت ايزيس انها تتمثل في صور الطائر ابيض وجابت اخطار مصر كلها فجمعت اشلاء زوجها الحبيب اوزوريس عن طريق السحر وعن طريق الاستعانة بالارواح رجع ايزوريس الى زوجته ثانيا لكن هو ميت لكن عن طريق السحر مرة أخرى استطاعت أن تعيد الحياة إلى أزوريز ولكنها لم تكن حياة كاملة حياة بين حياة الدنيا وحياة البرزخ ولكن أزوريز في هذه الحالة وفي هذه الحالة التي كان يعيشها استطاع أن يواقع زوجته إزيز بكيفية معينة فأنجبت الإله الثالث أو الأقنوم الثالث حورس أو حوريس يبقى أننا عند الوقت ثلاث أقانيم اكتملوا الأقنوم الأول الأول متمثلا في الإله الأول وزوريس إله الخير الأقنوم الثاني متمثلا في الأم اللي هي حمد بالإله الإبن اللي هي إيزيس الأقنوم الثالث متمثلا في الإله الإبن اللي هو حورس. لو ركزنا شوي في هذا الكلام هنجد أن فيه تشابه عميق وتشابه عظيم بين هذا التثم وهذا التقسيم الذي قال به الفراعين القدماء وبين ما... الأسطورة فتقول أن حورس رص... بعد كده أصبح إله أو هو تولد أصلا وهو إلقع أن ينتقم من إله الشر ست لكن طبعا الشاهد في هذه القصة وفي هذه الأسطورة اللي أنا عايز أوصل له أن التثليس عرف عند النصارى عند الفراعنة عند المصريين القدماء في صورة إيزيس وأزوريس وحوريس ويريت أحد إخوانا يكتب هذا العنصر أن التثليث عرف عند النصار عند الفراعنة في صورة أزوريس وإيزيس وحوريس ننتقل إلى القسم التالي اللي هو التثليث عند الديانة الهندوقية. ماشي؟ لكن في الحقيقة قبل أن أنتقل إلى هذا العنصر الآخر اللي هو التثليث في الديانة الهندوقية عايز أن أنا ألفت نظر إخواني من المسلمين وأحبائنا المسيحيين أن لما تم الفتح الإغريقي لمصر أصبحت مدينة الأسكندرية مرتافة الهيلينية حد يعرف يعني إيه السقافة الهيلينية السقافة الهيلينية هي برضو تنتمي إلى السقافة الرومانية ولكنها سقافة كانت منحطة في التفكير وإن بطليموس بنى معبدا يسمى معبد السرابيوم السرابيوم كانوا يعبدون فيه ثالوثا مكوّم من إيزيس وأزوريس وحوريس ولم يكونوا يعبدونها كأرباب منفصلة وإنما كإله واحد بثلاث هيئات يبقى كده المصريين وبعد برضو المصريين الفراعنة لما جاء بطليموس عبد هذا الأقوى المثلث اللي هو إيزيس وأزوريس وحوريس ولم يكن يعبدها كأرباب منفصلة إنهما ثلاثة لا ده كان بيذكر إن هو إله واحد ولكن له ثلاث هيئات العنصر الثاني ثانيا التثليث في الديانة الهندوكيه يبقى إحنا تكلمنا عن التثليث في الديانة الفرعونية والآن الحديث عن التثليث في الديانة الهندوكيه التي ظهرت قبل المسيح بحوالي ألف عام يعبد الهنادكة إله واحد برضو مثلث الأقانيم على حسب زعمهم فهو إله واحد ولكن بثلاث صور برضو الهنادي بيعبدوا اللي هم أصحاب الديانة الهندوكيه بيعبدوا إله ومثلث الأقانيم اللي هو برهما هو اسمه برهما وهو برهما من حيث أنه هو الخالق وهو الذي خلق الخلق بنفسه ثم تركه لمساعده وهو هو برحمة ده برضه اللي هو فشنو وهو الحافظ والعطوف والرحيم وهو سيفن الأقنوم الأول يسمى الإله برحمة اللي هو الخالق الثاني اللي هو فشنو اللي هو الحافظ والعطوف والرحيم اللي هو المهلك المدمر للعالم الثاني بالراحة كده عشان إخواني هتكون غريبة عليهم الاله برحمه وهو الخالق الذي خلق ثم تركه لمساعدي الاله الثاني اللي هو في شنو الحافظ والعاطوف والرحيم الاله الثالث اللي هو الاله سيفا وهو المهلك المدمر للعالم تمام برحمه الخالق في الحافظ والعاطوف والرحيم سيفا اللي هو المهلك المدمر للعالم طب انت أخي الكريم تلاحظ ايه الكلام تلاحظ إنهم قسموا الإله لثلاث أقانين وجعلوا لكل أقنوم وظيفة معينة نفس الكلام اللي بيفعله النصارى النصارى قسموا الإله إلى ثلاث أقانين الإله الأب والإله الأب والإله الروح القدس تمام وبعدين جعلوا لكل واحد من الأقانيم الثلاثة جعلوا له وظيفة معينة كما فعل الهنودك تماما. بل هنادكة عرفوا التفليثة قبل النصارى قبل المسيحيين بألف سنة وقال النصارى بمثل قولهم يعني الأصل هو قول الهنادكة وبعد ذلك جاء قول النصارى مطابقا لما قاله الهنادكة طيب حأسكن لك الآن نقطة خطيرة جدا جدا جدا فصلي وسلم على رسول الله وانتبه معي عشان ده المحور اللي حننتقل منه إلى الديانة النصرانية العنصر الثالث التثليث العنصر الثالث التسلس في الفلسفة الإغريقية التسلس في الفلسفة الإغريقية هذه الفلسفة كانت تمثلها الأسكندريه في مدرستها الفلسفية وقد اشترك في تكوين هذه الفلسفة مجموعة من الفلسفات الأخرى بواسطة علماء مصريون وساميون ويونان ورومان ويهود تاني تاني تاني معايا تاني أخوانا الأفاضل معلش الفلسفة اللي كانت الفلسفة الإغريقية التي جاءت في مدينة الأسكندرية طبعا لما الإغريق فتحوا مدينة الأسكندرية صنعوا فلسفة خاصة بهم وكانت تمثله الأسكندرية في مدرستها الفلسفية اشترك في تكوين هذه المدرسة وفي تكوين هذه الفلسفة مجموعة من الفلسفات الأخرى بواسطة علماء مصريون وساميون ويونان ورومان ويهود ووثنيين وقد تسربت هذه الأفكار إلى المسيحية عن طريق بولس الرسول يبى تسربت هذه الأفكار عن طريق مين؟ عن طريق بولس الرسول. بولس الرسول ده على فكرة كان واحد يهودي وكان دارسا للفلسفة الهيلينية والفلسفة الرواقية التي تؤمن بوجود المخلص أو الفادي. طيب اسمع إلى نقطة الخطيرة أيضا هذه المدرسة مدرسة الأسكندرية. أو المدرسة للفلسفة الرواقية التي اقتبس منها بوليس تعاليم كانت تؤمن بشيء عجيب قال به أفلاطون ثم تبعه تلميذه أفلاطين وأحيا هذه الفكرة أو هذه العقيبة كانوا بيؤمنوا بإيه كانوا بيؤمنوا أن في قمة الوجود يوجد الواحد أو الأول أو المطلق يعني إيه الكلام ده تاني تاني الفلسفة فلسفة مدينة الاسكندرية او الفلسفة الاغريقية التي قال بها افلاطون وتبعه تلميذه افلاطين ثم بعد ذلك دخلت الى الديانة النصرانية عن طريق بولس الرسول كانت بتقول ان في قمة الوجود يوجد الواحد او الاول او المطلق في كائن مطلق يعني مالوش حدود ملوش حد ملوش حد وهو جوهر كامل فياض وفيضه يحدث شيئا غيره وهو العقل تمام يبقى الواحد أو المطلق ده لما ابتدأ في صفاته الإلهية طلع لنا العقل وفيضه اللي هو فيض العقل يعني شبيه به وهو من نفس جوهره يعني العقل ده من نفس جوهر الواحد نفس الكلام اللي بيقول به النصارى أن الإله الإب من نفس جوهر الإله الأرض تمام وهو كذلك مبدأ الوجود وهو يفيض وفيضه يحدث النفس يبقى انا عندي الواحد أو المطلق المطلق ده لما بيفيض بيدين العقل العقل ده لما بيفيض بيديني ال فتصدر عنها الكواكب والبشر يبقى انا عندي 3 عندي اله مثلث الأقانيم عندي 3 في 1 و1 في 3 دي مدرسه الأسكندرية الفلسفية هي التي أنشأت هذا الكلام 3 في 1 و1 في 3 ايه هم الثلاثه اللي في 1 و1 في 3 العقل اولا الجوهر الكامل أو الأول أو المطلق ماشي هنسموه الأول مثلا أو المطلق مثلا المطلق المطلق دي ليه خاصية الفيضان النوراني فيفيض فينتج شيء غيره يجب العقل يبقى أنا عندي المطلق والعقل لما بيفيض بيديني النفس يبقى أصبح عندي ثلاث أقانين تحدث ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة نفس الكلام الذي يقول به النصارى نفس العقيدة التي يؤمن به... بها النصارى يبقى إذن خلصنا من الثلاث عناصر السابقين التسليس عند الفراعنة التسليس عند الهنادكة التسليس في مدرسة الفلسفية الأغرقية في الأسكندرية إلى أن التسليس كان موجودا ومعروفا ومنشورا وعقيدة ثابتة راسخة في نفوس الديانات الوثنية البدائية القديمة وحطي لي ألف خط تحت السطر ده الديانات الوثنية البداية القديمة لأنه لم توجد ديانة سماوية واحدة تدعو إلى التثليث حتى اليهودية التي هي أصل الديانة المسيحية وهي أصل الديانة النصرانية والكتاب المقدس التوراة مقدس عند اليهود والنصارى لا تجد فيه كلمة واحدة تدل على التثليث أو عبارة واحدة تدل على التثليث التوراة تتحدث عن التوحيد المطلق ولم يدخل فيها أي تثليث طيب سؤال ويفرض واحد من النصارى من الضيوف النصارى المحترمين حاضر معنا الآن فيقول لك كيف انتقلت هذه الأفكار إلى المسيحية أولا إحنا شفنا أن فيه تشابه غريب وتشابه عجيب بين التفليس في الديانات البدائية الوثنية وبين التسلس عند النصارى نفس المنطق ونفس الكلام بل نفس الألفاظ ونفس المصطلحات طب إزاي كيف دخلت وكيف انتقلت هذه الأفكار إلى المسيحية؟ الجواب على ذلك سهل يسير جدا. فقد انتقلت هذه العقائد والأفكار والفلسفات إلى الدين المسيحي عن طريق الوثنيين واليهود الذين دخلوا في العقيدة المسيحية لإفسادها وعلى رأسهم الإمبراطور قسطنطين الوثني والجلاد اليهودي شاول أو بولس الرسول. كما تمكن أتباع بولس من الوصول إلى درجات دينية عالمية في الكنيسة. طيب إحنا نفاجأ. فاجأ إذا عرفنا أن من أخلص تلاميذ بولس الرسول الطبيب لوقا صاحب الإنجيل ويوحنا صاحب الإنجيل والرسائل والرؤية. لكننا طبعا لا نعتقد أن يوحنا ابن زبدة الطياب الذي كان يحبه السيد المسيح حبا شديدا حتى أنه أوصاه بأمه قبل موته وهو على الصليب كما يعتقدون لكن علماء المسيحية أجمعوا أو كادوا أن يجمعوا أن يكون كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا الحواري يا سلام معنى ذلك أن نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري الصياد الذي أحب المسيح وأحبه المسيح نسبة باطلة الإنجيل بتاع يوحنا اللي هو الإنجيل الرابع متى ومرقس ولوك ويوحنا إنجيل يوحنا ده لم يكتبه يوحنا اللي هو الحواري تمام وكذلك الرسائل وكذلك رؤيا يوحنا اللهوتي لم تكتب بواسطة الشريف أو الحواري يوحنا اللي هو كان تلميذ من تلاميذ السيد المسيح وكان متابع للسيد المسيح بل كتبه يوحنا آخر لا يمت إلى الحواري بأي صلة والعلماء المسيحيون في القرن الثاني الميلادي أنكروا نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري وقد شهد بذلك أرينيوس تلميذ بولي الذي كان تلميذا ليوحنا الحواري يوحنا الحواري اللي هو عاشر المسيح وعاش مع المسيح كان له تلميذ اسمه بولي كارب وبولي كارب ده كان له تلميذ اسمه أرينيوس تمام أعيد النقطة مرة ثانية إن علماء النصارى أجمعوا أو معظمهم أو كثير منهم أجمعوا إلى أن إلى أن اللهم صل على حضرة النبي إنجيل يوحنا إنجيل إنجيل يوحنا اللي هو يوحنا الحواري لم يكن هو اليوحنا تلميذ المسيح على السلام. يعني علماء المسيحيين الأنجيليين الذين بحثوا في علوم الإنجيل وفي نصوص هذه الإنجيل وفي متن الإنجيل وسندي قالوا إن يوحنا هذا ليس هو يوحنا الحواري مش هو يوحنا الحواري الذي كان ملازما للفي على السلام. دا يوحدنا تاني خالص ما لوش اي علاقة بالمسيح وما لوش اي علاقة بيوحدنا الحواري ليه يا اخوان من اين اتيتم بهذا الكلام وما هو استدالكم على ذلك قالوا لان ارينيوس بوليكارب اللي هو بوليكارب دا تلميز يوحدنا الحواري شهده ان هذا الكتاب ليس من تأليف استاذي يوحدنا الحواري تمام قد شهد بذلك ارينيوس تلميز بوليكارب الذي كان تلميزا ليوحدنا الحواري وفي استشهد عقلي بسيط إن يحنى الحواري كان صياد لا يجيد القراءة ولا الكتابة فكيف وصل إلى هذه الدرجة من الفلسفة وأين تعلنها إذا كان فعلا اللي كتب هذا الإنجيل هو يحنى الحواري اللي هو تلميذ سيدنا المسيح عليه السلام إزاي طبعا هذا الكلام باطل بالعقل ليه يا عم الشيخ لأن يوحنا الحواري كان رجلا صيادا لا علاقة له بالفلسفة وأسلوب الكتابة في إنجيل يوحنا هو أسلوب فلسفي بحت وبعدين اسمع إلى هذه النقطة الخطيرة الحواري اللي يوحنا لما تحدث في إنجيله عن المسيح وصفه بأنه الكلمة في بدء كان الكلمة تمام هذا الكلام يباء الحواري يوحنا لما وصف المسيح وصفه بأنه إيه بأنه الكلمة وقال عنه في البدء أنه الكلمة طب إشمعنا استخدم مصطلح الكلمة ليه يوحنا استخدم مصطلح الكلمة ولم يستخدم أي مصطلح آخر ولماذا بدأ انجيله بكلمة في البدء كان الكلمة حد من إخوان النصارى يستطيع أن يجيب على هذه النقطة ويقنعني ويشرح لي لماذا تحدث يوحنا الحواري أو يوحنا كاتب الإنجيل عن المسيح ووصفه بأنه الكلمان. أقول لك مصطلح الكلمة هذا أصل إغريقي. ليه؟ طب إيه وجه الشبه بين الكلمة وبين المسيح؟ أقول لك. هذا مصطلح مقتبس من الفلسفة الإغريقية التي كانت تطلق على آلهتهم وجه الشبه بين الكلمة والإلهة الله طب إيه وجه الشبه بين الكلمة والإلهة؟ قالوا أن الكلمة كما أنها لا تفنى بالاستعمال فكذلك الآلهة لا تفنى بمرور الزمن عليها شوف الفلسفة العجيبة والفلسفة الغريبة التي يؤمن بها الوثنيون والإغريق بالزاد قالوا ما دام الكلام اللي الليحن بنكلمه لا يفنى طبعا الكلام لا يفنى بالاستعمال لأنه أصلا غير موجود الكلام لا يفنى بالاستعمال الكلام بتتداول على ألسنتنا آناء الليل وأطراف النهار وما ومبيحصلاش إفنان فكذلك الآلهة لا تفنى فقد اقتبست هذه الفكرة من الفلسفة الإغريقية ووضعت في الديانة النصرانية استمعوا وانتبهوا إلى هذه الأسئلة استمعوا وانتبهوا إلى هذه الأسئلة التي أوجهه الآن لأي ضيف نصراني موجود معنا في الغرفة للإجابة إن وجد لها إجابة وأعطيها لإخوان المسلمين حتى يسألوا أي مسيحي مهما كانت درجة إيمانه ومهما يحمل منصبا كهنوتيا حتى لو كان هو البابا نفسه ليجب لنا عن هذه الأسئلة الأربعة السؤال الأول السؤال الأول ما الطريق إلى التوفيق بين التوراة التي تقول بالوحدانية والتي يقدسها المسيحيون وبين التفليث الذي يعتنقه المسيحيون أنا عايز رابط يربط لي بين التوحيد الذي تقول به التوراة اللي هو أصل بينكم اللي هو الكتاب المقدس عندكم والذي تقدسونه وبين التسليس الذي اعتنقه المسيحيون إهل بين التوحيد الذي يقال في التوراة وبين التسليس الذي قلتم به مفيش علاقة طبعا مافيش أي علاقة بين التوحيد الذي ذكر في التوراة وبين التثليس الذي ذكر في الإنجيل وبالتحديد إن كان تحديدا أبدا هؤلاء الثلاثة ليسوا بواحد ولو كانوا هؤلاء الثلاثة واحد لأشارت التوراة لازال طبعا أنا آمنت بالطوراة وصدقت بالطوراة فطيب السؤال الثاني سنفترض أن الثلاثة دولت واحد والواحد لا ثلاثة فأجيبوني عن هذا السؤال ما وظيفة كل فرد من أفراد هذا الثالوث ما هي وظيفة الإله الأب ما هي وظيفة الإله الابن؟ وما هي وظيفة الإله الروح القدس ما هي وظيفة الإله الأب الإله الإب ما هي وظيفة الإله الروح القدس وهل يعجز كل واحد عن القيام بوظيفة الآخر لو كان لكل واحد وظيفة معينة زي مثلا أن مثلا يقول لك الإله الأب وظيفة الخلق الإله الإب وظيفة حمل الخطيئة الإله الروح القدس وظيفة التطهير معك كل واحد فيهم له وظيفة معينة طيب هل يعجز كل واحد عن القيام بوظيفة الآخر آه ما هو لو عجز يبقى لا يصبح إلها طب وإن لم يعجز ويستطيع أن يفعل كل هذه الوظائف فما فائدة التعدد يبقى إذا كان كل إله بيستطيع إن هو يعمل عمل إله التالي طب ليه انت عددهم لي لماذا لم يقم إله واحد بكل هذه الأعمال وكفانة من التثليث تمام سؤال ثالث إذا كان الإلهي الأب وجد في نفس زمان الإلهي الأب وهو من أصل واحد وجوهر واحد هم يقولون كذلك في نفس زمان الإلهي الأب وإن لك من أصل واحد ومن جوهر واحد طب أنا بسألهم وأقول لهم فلما التمييز بالأسماء الأب والإبن إذا كانوا لكين وجدوا في زمان واحد ومن جوهر واحد ومن أصل واحد فلماذا أطلقتم على هذا الإلهي الأب ولماذا أطلقتم على هذا الإله الابن؟ ولماذا لم يكن العكس؟ <تصفيق> ليه ما لي طالما هم ملكين زي بعض وشبه بعض وجم في وقت واحد وجم في زمان واحد وجم من جوهر واحد وجم من أصل واحد طب ليه ما يست ليه ليه تذكر وتقول هذا هو الإله الأب وتقول هذا الإله الابن ليه معكشش الأم ليه الابن ما كانش أب والاب ما كانش ابن وليه جعلت في المسألة أب وابن أساسا ما دام إنهم خرجا في وقت واحد وقد عرفنا أن تقدم الابن في الوجود على أبيه مستحيل وأن خروج الابن مع أبيه في الوجود مستحيل إذن فلماذا ميزت في الأسماء ولماذا جعلت تمييزا ولماذا أطلقت تسمية وقلت إله أب وإله ابن ما دام أنهم قد جاءوا من نسل واحد أو من أصل واحد أو من جوهر واحد طيب وأين كان الإله الروح القدس لما الأب والابن الاثنين طلعوا في زمان واحد وفي مكان واحد ومن جوهر واحد فأين كان الإله الروح القدس هل تأخر عنهما طيب طالما تأخر في نفس الوجود يبقى هو حادث والحادث لابد له من محدث ويكون هذا المحدث يحتاج إلى من يحدثه تمام You bet. سبق عقيدة الثالوث للأقانيم المعروفة عند النصارى عقيدة التسليس أو عقيدة الأقانيم عند النصارى تابعة لعقيدة الثالوث الوثنية طيب حضرتك يعني اعتقد ان ممكن يكون سهل عليك بس ان كانت تذكر لنا المراجع بدعة الفكرة دي عزك الله معلش يعني المراجع وحباتها لو تكون مراجع يستشهد بها القوم نفسهم فا أنا آسف أطفأت الميك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام أخي ضيادات. هو الله البحث أنا عدت من من كذا مرجع. يعني البحث أنا عدت من كذا مرجع. ويمكنني أن إيه أن أحيلك إلى هذه المراجع وتبحث أنت فيه. لكن طبعا أنا فاهم إن أنت لما تأتي لمعلومة لابد أن توثق هذه المعلومة تمام؟ فلو أنت حبيت أكتب لك قائمة بمراجع البحث وأحيلك إلى البحث عنها وهي فكرة فيها مراجع مسيحية ومراجع إسلامية أشهر هذه المراجع المسيحية اللي هي دائرة المعارف الكاثولوكية دائرة المعارف الكاثولوكية والتي تحدثت عن يوحنا صاحب الإنجيل وأنه ليس هو يوحنا الحوار وطبعا في أبحاث قيمة لم تخرج إلى الحيز الكاسروقية أخونا مزلز لم تخرج إلى حيز المعرفة لزروف خاصة يعني في أبحاث قيمة جدا جدا جدا يعني لم لم تخرج إلى كل الناس هي حبيسة المكتبات للأسف ماشي لأمور يعني غير معروفة أو غير معلومة أو ربما معلومة ولا يريدون أحد أن يعرف أشهر هذه المراجع الإسلامية والتي دونت بداخلها مراجع مسيحية كتاب اسمه المسيحية للدكتور أحمد شلبي ستجد فيه كلام لمسقفين مسيحيين بالإضافة إلى دائرة المعارف الكاثلوقية بالإضافة إلى كتاب تاريخ النصرانية للمؤرخ المسيحي ابن البطريق وهو مؤرخ مسيحي معروف ستجد فيه نعم المسيحية للدكتور أحمد شلبي ناشي بالإضافة إلى إيه لو طلعت على هذا المرجع فستجد فيه عدد من المراجع المسيحية التي قالها مثقفون مسيحيون بالإضافة إلى كتاب اسمه أرجو إخوانا يكتبوا هذا هزالك هذا الكتاب على تيكست الكتاب اسمه أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح للدكتور ميكائيل غولدر أستاذ اللهو. الكتاب الثاني الكتاب ثاني اسمه أسطورة تجسُد الإله في السيد المسيح للدكتور ميكائيل غولدر والبروفيسور جون هوك. حد حيك بشرى ولا اكتب أنا للكتابين خلاص اكتبهم أنا Bye. يا بس انا كنت طاف المايك ماشي اخونا واخونا ديدات ها ماذا تريد يا حج نور تفضل اخونا فجر تفضل اترك المايك ولا حتكتبه الاسئلة طيب ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى بيض الله الصالحين السلام علينا وعلى الهدى يا سيدي احنا مصدقينك احنا مصدقينك من غير درجاتك الأكاديمية ربنا بينا عليك بالخير يا سيدي دي معلومة جديدة بحث المساعد في قسم الأديان والمذاهب طيب في قسم الأديان والمذاهب في أي, في في أي مكان في أي جامعة في أي كلية شهين طيب شايفين صدقوا محدش طالبني بالدليل لا معلش لا معلش لا, لا لا لا مش عندنا الكلام ده في اسئله يا شيخ نور اخونا نور في اسئله ان شاء الله ما هو ما ينفعش تقول لنا في قسم الاديان والمذاهب وخلاص اسال يعني طيب مولانا بالنسبة لتشكيكك في كاتب انجيل انجيل يوحنا واعتمدت حضرتك في في انكارك ان كاتب انجيل يوحنا هو يوحنا الحواري بقولك او بمعنى ان يوحنا الحواري كان صياد ليس له من اين لا فاين فمن اين له مثل هذه المعرفة بالفلسفة والاسلوب الروماني الفصيح طيب قد يستشهد احد النصارى ان الروح القدس عند نزولها على التلاميذ في يوم الخمسين اللي ذكر في الاصحاح الثاني في اعمال الرسل طيب. وهبتها من من المواهب ان هما تكلموا بالالسنة باب اولى من هتكلموا بالالسنة هتزود لهم من في معرفهم اهتمام فلو عند حضرتك رد على الجزئية دي يعني اللي انت قلت ده ما يعتبرش دليل لان الروح القدس لما نزد عليهم وهبتلوهم من المواهب فااا اتفضل يا اخي المايت معاك دايما اخونا اشعى ديداتي حج كده يكسفني وعمت ان انا اخك الكريم انا ما درستش الحج داد في كله يعني عشان خطر ايه يعني درست شبه كل كل اللي ما يتعلق بالنصراني المهم يا سيدي هو طبعا لو روح القدس نزل عليهم التلاميذ ال12 كان المفروض يبقى عندي اتناشر انجيل تمام ايش معنى ليه يوحنا الوحيد هو الذي تكلم طالما ان روح القدس امكن عليه مع ان كان في ناس اقوى منه كان المفروض يبقى عندي انجيل بطرس حتى على الاقل والله كلمه يا اخي الكريم يا اخي تنهل ايه بس تمام فلو روح القدس لو ادعى ان اللي الروح القدس نزل عليه يبقى المفروض كان يكون عندي 12 إنجيل للـ 12 تلميذ أو على الأقل 11, تلمي... 11 إنجيل على اعتبار أن يهوزة طلع آه ولد مش كويس ودل على إلهه ودل على الرب بتاعه ودل على سيده فلازم يكون عندي 12 إنجيل أو 11 تمام والمفروض إن يكون بطرس من أو لأن بطرس يعترض السيادة ناشي إن هو ما تكون محلولا في الأرض يكون محلولا في... اللهم صل على حضر النبي الواحدة الثانية لو نظرنا إلى تاريخ تدوين هذا الإنجيل هنجدوا إنه بعد مسافة طويلة فإن يعتبر هي أحدس الأناجيل التي دوّنت تمام فليه يوحنا انتظر كل هذه الفترة حتى يدون ال حتى يدون هذا الإنجيل وبعدين هو المسيح نزل عليهم كام طيب ولو قالوا انهم كلهم كتبوا ولكن دول اللي حا... اللي كان تم حافظ تمام ماشي اللي كتبوا ولوقا اللي هو ما حضرش المسيح اصلا ناشي ومرقس اللي هو ما حضرش المسيح اصلا حفظنا له كلام طيب ليه تأخر انجيل يوحنا في التدوين مع ان هو اللي كتبه بايده وبعدين من الذي قام بترجمته وبعدين اللغة التي قام به يوحنا بترجمه بكتابه هذا الانجيل كتي اصلا تمام. فستجد ان وبعدين انت كما قلت لك لو انت رجعت للمعلومات التاريخية هتجد ان هذا هو احدث الاناجيل التي كتبت حتى بعد انجيل لوقا اللي هم اساسا ما شافش المسيح من اصله واللي هو كان اساسا تلميز لبولس الرسول اللغة دي بتاعت الروح القدس طب وهي ليه اللغة ما يا اخي انا اخي معاك ليه يا اخي اللغة الروح القدس ليه ما ظهرتش غير بعد كم سنة بعد ظهور المسيح ليه ما ظهرتش في اللي... لما نزل عليهم ليه يوحنا ما مدونش الانجيل تماما بعد 40 يوم من قيامة المسيح ليه بعد 60 سنة جاي دولي الانجيل على لسان المسيح كان مشغول في التكريب ما هو كان يكرز بالانجيل بتاعه كان المفروض كتب الانجيل ومشى به يكرز في ايه ارض الكريز اللي هناك تمام وعلى على يعني هما 2 من من الانجيل مشكوك فيهم حتى ان بعض العلماء المسيحيين بينسبهم الى بول كان بيبشر يعني بيبشر كان يبشر بملكوت الله كان بيبشر يعني الدعوة عندنا طبعا يوحنا عشان انت اللي بتبعتينا الدعوات كلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعلا وحدوه ما هنكون نبيت كلمه النهاردة عن التوحيد والتسليم، تمام وبعدين يا سيدي هو النصوص إن شاء الله أنا كنت ناوي أكامل محاضرة النهاردة عن النصوص لو عايز أشقى زي حضرتك أعمل إيه تخشي حبيل قسم الأدن والمزاهي أو تتعلم من أخونا ديدات وأخونا فاجر وأخونا مجد يتخشي قسم الأدن والمزاهي يتحضر كل يوم مع أخونا ديدات وأخونا مجد وأخونا فجر تمام؟ وهم حيعلموكم إن شاء الله أحسن من هذا المصدر زي ما ذكرت الحضركة هو كتاب كتاب البروفيسور ميكايل غوردي والبروفيسور جون هوك الصور التجسد للإله في السيد المسيح بالإضافة إلى بعض المراجع في المراجع اللي هي دي تمام حد عنده سؤال تاني انا شاف اختنا بنت الاسلام رفع ايدها واخونا دا رفع ايده مش عارف اي عايزين تكلمه ولا عايزين يسألوه يا مجد هل تسمعوني يا مجد يا مجد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طب يا اخد فضله يا اخي انا نازل مع علمك يا اخي نعم السؤال الرابع اختنا بنت الاسلام كانت عايزة تعرف ايه السؤال الرابع ان احنا المفروض نسألوه للنصارى ماشي هو انا ذكرت كم سؤال احشاء والله يبقى نسى طيب احنا قلنا السؤال الاول طيب ماشي يا اخي ماشي اخونا فجمه سأل التكيس تهيئ السؤال الاول ما الطريق الى التوفيق بين التوراة التي تقول بالوحدانية والتي يقدسها المسيحيون وبين التسليس الذي يعتنقه المسيحيون يعني احنا عايزين نوفق بين التوحيد الذي تقول به الايه ما ان شاء الله طبعا هسقولك الاسئله كلها برده عشان اخوانا برضو ايه اخواننا برده احنا عايزين يعرفوا ايه وجه التشابه وايه طريقة الربط بين التوحيد الذي تقول به التوراه الديانات السماوية عمتا او الديانات السماوية عمتا ما قالت الا بالتوحيد ما قالت الا بالتوحيد ولا نجد تسلس هذا إلا في الديانات الو... يعني حتى مسألة التسلس دي لا تجدها في أي ديانة سماوية فهنا النصارى احتاروا طبعا النصارى في الأصل هما يهود ماشي مؤمنين بالكتاب المقدس اللي هو التوراة طيب التوراة ما فياش تسلس وهم النصارى عندهم تسلس طب يعملوا إيه هما كده تفضحوا هو كده أصل دينهم لا يدعو إلى إلى تسلس هو دينهم دين توحيد صرف وإن كانوا طبعا بيصف الله سبحانه وتعالى بما لا يرق بذاته لكن التوراة ما تكلمت إلا عن التوحيد وموسى عليه السلام ما جاء إلا بالتوحيد وحزقيال ودنيل وأشعية وأرمية وحبق كل ناس دولت ما جاءوا إلا بالتوحيد المطلق وعيسى نفسه ما جاء إلا بالتوحيد المطلق طيب لما حد يسألهم عن التسلس اللي عندهم هيقولوا إيه هيقولوا إيه المصدر اللي إحنا حصلنا منه على التسلس فحبوا ان هما يعملوا علاقة كده وولك لا احنا بنؤمنوا بتلاتة بس التلاتة في نفس الوقت واحد وطبعا ده كلام غلط كلام مش مزبوط وكلام يعني يعجز العقل عن تصديقه يا امت ان يكون تسليس بس السؤال الثاني ما وظيفة كل من افراد هذا الثالوث؟ الاله الاب وظيفته ايه والاله الابن وظيفته ايه والاله الروح القدس بيشتغل ايه تمام مع... معي اخواني الافراضي معي ولا انا بتلم نفسي في صوت اصلا توحيد مسلس الأقاني، تمام؟ يعني هم عزيل يبرضو يبقى المسألة فيها توحيد وفي نفس الوقت فيها تسليس، تمام؟ في واحد رد عليا هو، تمام؟ تمام؟ تمام؟ ناشي طابي إيه وظيفة الإله الأب وإيه وظيفة الإله الابن وإيه وظيفة الإله الروح القدس إيه وظيفتهم؟ إيه وظيفة الإله الأب وإيه وظيفة الإله الابن وإيه وظيفة الروح القدس؟ والله هو لو قال لي إن كل واحد له وظيفة معينة زي ال ما قالوا إن الإله برحمة وظيفته الخلق، الإله فشنه وظيفته الحفظ والرعاية، الإله سيفه وسيلته الإثاق والتدمير. لو النصارى قالوا لي الإله أب... له وظيفة، والإله الابن له وظيفة، والإله الروح القدس له وظيفة. حقوله في وظيفة الإله الثاني، يعني الإله الأب وظيفته الخلق، بس ما يقدرش يحمل الخطية. الإله الاب وظيفته إنه هو يحمل الخطية، بس ما يقدرش إن هو الاب يسوي الخلق والعد الاله الابن حمل الخطيئة او تكفير الخطيئة والاله الروح القدس ماشي الابن الرحمة الاله الروح القدس التطهير طب هل الاب ما عرفش يعمل الرحمة وما عرفش وما عرفش يعمل التطهير او النعمة والله لو قلت لن الأب ما يعرفش يعمل كلام ده يبال الرب عاجز يبقى إله الأب عاجز لأن هو يقوم بوظيفة للإله الإبن والإله روح القدس والعاجز محال في حق الآلهة طيب لا والله إذا الأب يقدر يعمل الرحمة والنعمة والخلو يبقى أنا لست في حاجة إلى إله ابن ولا إله روح القدس ماشي قسموها بينهم يأمة يكون عاجز يأمة يكون غير عاجز فإن كان عاجزا فإنه لا يستطيع أن نطلق عليه اسم الإله وإن لم يكن عاجزا فإنه لا حاجة لنا إلى التفلس ماشي بلا لا حاجة لنا إلى التفلس طالما هو يستطيع إنه يقوم بهذه الوظائف لا حاجة لنا أن يجعل إله الابن والإله الروح القدس لأن في ذلك تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال تحصيل حاصل محال وبعدين أنت ذكرت لي بعد ذلك إن الإله اللي هو وكان وظيفته الرحمة هيطلع يحاسب الناس ومن الإنسان اللي يحكم على الله ما ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عايز يعني يعلمنا ك... على خطرتي يخلينا على شاكلتي تمام؟ عايز يعلمنا عشان نكون زيهم ماشي عشان نكون محبين زيهم ماشي؟ فعطنا كده لمحات بسيطة عشان نعرفه نحكم عليه لا تقول ايه؟ عاوز؟ أم لا أقول ايه؟ العاوز هو الحاجة تمام؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن نكون على شاكلتي مش مشكلة احنا لازم ده احنا لسفعه للسكة يعني السؤال الرابع هو كان ايه السؤال الرابع صعي اه اذا كان الاله الاب وجد في نفس الزمان الاله الاب في العفو وفي الرحمة وفي الشك تمام ايش هو قال لك ان ربنا خلق ادم على شاكلتي على, على صورتي وعندك حديث كده كان مسلم عندك الموضوع ده إن الله خلق آدم على صورتي لذا إيه بس مش عندك حديث في الكلام ده مش أنت مسلم مش عندك حديث على الكلام ده أهو أدي, آدي, عيب, المسلمين. آدي عيب المسلمين أول ما يتزنقوا أدي عيب المسلمين أول ما يتزنقوا يهربوا يا اخي محمد يا أخي من عارف يرد يا اخي محمد يا اخي محمد انا مسلم الحمد لله انا مسلم وعارف الرد على هذا اللي على هذا السؤال على هذا الحديث يعني بس هو النظره عندنا في الحديث غير النظرة في سفر التكوين يا اخي الكريم هو الضمير عائد على ادم عليه السلام الضمير بيعود على اقرب مسكور الضمير بيعود يعني خلق ادم على شكل وعلى شكل ادم يعني مش على شكل الله سبحانه وتعالى ما هو يا مولانا؟ الضمير بيعود على أقرب مذكور الضمير في الحديث يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور هو آدم يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم على سورته على سورة آدم يعني على شكل آدم هو مش على شكل الله سبحانه وتعالى حشى حشى لله وفي طبعا علماء بيأولوها يعني تأولات ايه؟ بعيدة ما شرحت يا مولانا هو الكلام بيوصل لك متأخر الضمير يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور وكان آدم فالمعنى أن الله خلق آدم على صورته اللي خلقوا عليه خلق له إيدين ورجلين ودماغ وعينين وحنك ومناخير وشفايف وبطل أه يا مولانا مش أنت الكبير بتاع الغرفة لازم يكون عندك تأخير طيب الحتة اللي انت تكبيسهم بها خالص يعني والكلام لأختنا بنت الإسلام إذا كان الإله الأب وجد في نفس الزمان الإله الابن لا إله إلا أنت أخرص من مجد يطلع لي دايدات عشان يلغبط لي في المعلومتين اللي أنا أعمال زاكر فيهم بأ لسانه أخونا, أخونا مجدي ظاهر أم أنه حي يرزق أم أنه قد مات طب يا مجدي إيه يا عم خليك قف بجواري خليك أنت نسويك بتاعي انا بكتفي يا مولانا يا مولانا ما صحش يا مولانا تستمع ايه بس حتلميزك ده انت ممكن تخش ممكن تخش تورطن شوية انجليزي دلوقتي ما محدش يعرف انت بتقولي اصلا يعني ممكن تشتنى كلنا ومش عارف انك بتشتنى اصلا ما فيش غير اخونا جنباز وطلع وتلاقي اصلا ما تعرفش انجليزي ولا حاجة يعني الكلام انت بتقوله ده مش انجليزي بس عشان احنا غلابة ومناعرفوش اه بناعتبرو انجليزي اك من ومش عارفين ايه ايه معنام ماشي همعنلي فجر ماشي اه فعل ان دا لو اندي من بتاع زمان كمان لو اندي خضيه بتستغل ان احنا غلامي ماشي السؤال التالت او الرابع السؤال التالت او الرابع وده اهم سؤال فيهم اذا كان الاله الابن وجد في نفس زمان الاله الاب لانه طبعا لك وجد في نفس زمانه ووجد من ايه ومن نفس جوهره طيب ليه ليه خلي الاب وخل الابن طالما هما الاتنين طلعوا مع بعض احنا طبعا عندنا عقلا بنقول إن الاب لا ي... ان الابن لا يجوز تقدمه في الوجود على أبيه طبعا الابن ما يعرفش وما ينفعش ان هو يكون متقدم على أبيه في الوجود لازم يكون الاب متقدم على على على ابنه يبقى المسألة عند علم العقيدة تقدم الاب في وجود تقدم الاب في الوجود على ابنه ده امر واجبي لكن تقدم الابن في الوجود على أبيه ده أمر مستحيل. طب أنت لما الإله بتاعك الابن والإله الأب اللي تنطلعوا في وقت واحد ومن جوهر واحد. طب ليه سميت ده أبوه؟ وسميت ده سميتش ليه ما سميتش ده ليه وسميت ده داء؟ ليه المواضيع سميتش داء؟ ليه ما سميتش داء؟ ليه ما سميتش داء؟ ليه ما سميتش داء؟ ليه ما سميتش داء؟ ليه ما سميتش داء؟ ليه ما سميتش داء؟ ليه ما احنا مش معانا ادامن في الغرفة الادامن اللي لابسينا عينة مدولة كلهم مش عارفين ينقطوا الناس اللي بتخشي تستاهي بلدية قملتوا نايمين ولا ايه يا شباب نايمين فين الادامن يعاموا فين رئيس الغرفة فين المسؤولين عن الغرفة لما هو هتخشي يشتلنا ويطلع كده يالله عم ما هتشيتمو كمان هوت وعنتو زاكتين <تصفيق> الاخ نصيران اللي دخل قال النصير دورة تدوكم على دماغه او حاجة زي كده يعني كان في واحد نصيران دخل شيتي مخرج على طول اسمه كاتي او كاتي حاجة زي كده بس انا مكنتش مركزين اظن انا مكنتش مركزين مكنتش انت انا اصلا افجر اه كيمو اقول حال ابديه معايا هو كاترينا اظن او حاج زي كده يعني مش مشكلة انا اخذناها على الكلام ده تمام تمام تمام لان الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او عزياء حبيب عزياء عزياء ابو اسلاء ممكن ممكن اخونا تاه ف... المهم طيب ولماذا لم يكن العكس ليه ما سمناش دا دل... الابن وسمينا دا الاب تمام وايه طبو ايه وإيه طبعا فين راح الروح القدس راح فين طالما هما الاثنين أتوا من جوهر واحد يبقى أين كان الروح القدس في هذه المسألة يبقى هو إيه متأخر أصلا يبقى هو متأخر أصلا وطبعا هو متأخر يبقى طالما ما هو موجودش في نفس الزمان ويبقى حادث والحادث لابد له من محدث وهذا المحدث هو الله سبحانه وتعالى لأن طبعا عندي القديم وعندي الحادث ماشي عندي واجب الوجود وجائز الوجود واجب الوجود هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى موجود يوجد وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى موجود يوجد وهو الله سبحانه وتعالى والحادث هو الذي يحتاج في وجوده هو ده موضوع في السنة هو ده موضوع في السنة تمام ده في العقيدة مولان ده في العقيدة يعني بنقارن بين عقيدتنا وعقيدة النصارى إن هما بيقول هو ان الاله الاب وجد في نفس زمان الاله الابن والاله الابن وجد في نفس زمان الاب اخونا ميدو يعني تمام يا اخي الكريم. اخونا ميدو معاي اه في على مناظر الصورية انت هتعمل دور المسيح ولا المسلم يا اخي يا اخي دايدات طب استنى بس ما المفاهم اخونا ميدو المشكلة فانت هم النصران دي يا ابني اكتب خطك كويس يا ابني خطك وحش ليه كين خطك وحش ليه بس النصراني انت هتمسل دور النصراني وانا همسل دور المسلي تمام انا متفق معك الساعة ك... الساعة 11 تعرف اصص ان انا عندي مدرسة بكرة وبنام بدري كنت تعالى من بدري يا حبيبي طيب حد يا يأخونا ليه أسئلة تاني في موضوع التسليس النهاردة عند النصارى حد من أحبائنا المسلمين ليه سؤال أي سؤال عن موضوع التسليس عند النصارى النهاردة تمام واحنا لو هدمنا عقيدة تسليس هنهدم عقيدة تجسد <تصفيق> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يزير أهم تمام يا شباب كده ثلاثة أين الرابع اللي هو ما معنى وحدة في تسليس وتسليس في وحدة ما معنى وحدة. الله يكرمك أخي ميدو ما معنى تسليس في وحدة وحدة في تسليس يعني اي تسليس في وحدة ويعني اي وحدة في تسليس وفي سؤال خامس كمان يقولون الأبد موجود غير مخلوق الأبد موجود غير مخلوق يعني ايه موجود غير مخلوق ياريت والله يكون اخواتنا كلك تدونوا الاربع اسئله دولت او الخمس اسئله دولت واول ما يقابلوا اي واحد نصراني يسالوه الاربع اسئله دولت ان عارف يرد ان عارف يرد لكم حساب ايه تاني يا مزلزي مش انت مسجل يا مزلزي يا شباب. اه فجر اللي سأل. منا مزلزل والله انتظرتك يا ما والله اسأل الاخوة يعني. اسأل الاخوة هنا والله انا انتظرتك كثيرا كثيرا. اهو اخونا سعق يشهد لي. السلام ورحمة الله وبركاته. ضروري ضروري الاجابة على هذا السؤال في الوسبع ولا مش ضروري. طيب تمام تمام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. لونا تمام تمام يا شباب طيب حد عزيز الثاني حد عزيز الثاني حد عزيز الثاني طبعا اروحنا طيب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكلمكم جميعا ويوفقكم الى ما يحب ويرضى وفي اللحد نقيلك فما قيلك وإلى الله نصيرك فمن نصيرك طالما جزبك الوعظ فتقعست وجزبك الوعظ فتناعست وحصلك الحق فتماريت وأمتنك أن تواسى فما آسيت تؤفر فلسا تعيت تؤثر فلساً توعيه على ذكر تعيه وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه وتغلب حض ثوب تشتريه على ثواب تشتريه يا يواقيت السلاة أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة ودعابة الأقران آنس عندك من تلاوة القرآن وصحاف الأدياني وصحاف الألوان أشهى إليك من صحائف الأديان تأمر بالعرف وتنتهك حما وتنهى عن النور ولا تتحانه وتزحزح عن الظهر والله أحق أن تخشى. هو كان في عنوان محضرة بعنوان التسلس في المسيحية حبينا نثبت فيها بمنهج تاريخي أن التفليس لم يكن وليد المسيحية وإنما كان وليد الديانات الوثنية البدائية القديمة متمثلا في الديانة الفرعونية الديانة الهندقية الفلسفة الإغرقية وطبعا هذا الخليط كله امتزج ودخل في الديانة النصرانية وأصبح النصارى بين عشيات وضحاها يؤمنون بالتفليس ولا يعرفون ما معنى التثريف وطبعا طبعا زي ما ذكرت في أول محاضرة أنهم أمنوا بالتثريف أولا ثم بعد ذلك ابتدوا أنهم يبحثوا عن أفراد هذا السلوس طبعا لازم يكون أحد أفراد هذا السلوس هو الله سبحانه وتعالى الذي قال به التوراة طب فين الفرد الثاني اللي هي الشخصية الأولى في المسيحية اللي هي شخصية المسيح تمام اخي نور هل هناك دليل في كتاب النصارى على انفصال الاقانيم ما يبص اخي, أخي الفاجر انا ذكرت لك قبل ذلك ان احنا طبعا بنستخدم ثلاثة مناهج في المحاوره مع النصارى تمام تمام والكلام برضو باخوانا كلهم تمام السنة, السنة اخونا إيه اسمك ايه وسام اخونا وسام احنا بناستخدم ثلاث مناهج حينما نتحدث مع النصار او بنتحدث او بنتكلم مع النصار او بنتناقش مع النصار او بنتناظر مع النصار او بنتجادل مع النصار المنهج الاول اللي هو المنهج العقلي بجيب مثلا نصوص الكتاب بتاعهم ماشي النصوص واعرضها على العقل في اشياء كثيرة لا تقبل العقل فهو طبعا ممكن يضربك بهذه النقطة احنا مثلا عندنا مبدأ المعجزات في الدين الإسلامي لا يتفق مع العقل يعني العقل لا يصدق مبدأ المعجزات يعني لو مشينا حقيقة المعجزات على العقل عقل تمام. تمام فعندك ما يرد عليك به اللي هو المنهج العقلي طيب عندك المنهج التحليلي ايه هو المنهج التحليلي انك بتأتي بنصوص الكتاب المقدس وتحللها في تحليل داخلي وفي تحليل خارجي التحليل الداخلي عبارة عن مقارنة النصوص في الكتاب الواحد ثانياً المقارنة بين التوراة والتوراة أجد صفر في في التكوين مثلاً يتعرض مع صفر في الخروج وصفر في التثنية يتعرض مع صفر في العدد ناشي وكذلك في الأناجيل أجد مثلا في إنجيل متى قول يتعرض مع إنجيل يوحنا أو إنجيل لوقا أو إنجيل مرقس لكن فيه تحريف خارجي او في تحليل خارجي ان انا بشوف نص في في التوراه بيتعارض مع نص من الانجيل ودي طبعا برضو ممكن يخرجوا منها بالتأويل وبعدين على على فكره يعني من عادات المناظرين النصارى انهم يراوغونا معك في الكلام يفضل يمين وشمال بحيث حتى هو عارف ان هو مش مقتنع يعني لما تسأله مثلا انا عايزك تشرح لي تشرح لي عقيده الثاليس ازاي 3 في 1 و1 في 3 حد سمعني يا اخواني حد سمعني ولا انا بتكلم نفسي كمثل المجنون الذي جن عقله ايستر في صوت يا شباب اخونا مزلزل في عنده صوره تمام معايا اخو مزلزي واختنا بنت الاسلام معاها صوره اخونا ماجد ما اخونا مزلزي طب انت حبيبي سجل حبي واكتبها براحتك فانت مثلا هتساله تسأل واحد نصراني مثلا تروح الكنيسة عند أبونا تقول له يا أبونا وحيات النبي بتحكو طبعا يمين من القسم بقى عندهم هم بقى ماشي مش عندنا مش ماشي أنا عايزك تشرح لي عقيد تسليس حيقولك إيه بالراحة كده حيقول لك بص يا أخي ربنا سبحانه وتعالى اللي وحده وربنا سبحانه وتعالى ده محب تمام قول له يا أمنا يا أمنا يا أمنا يعني يا أمنا في الصلاة وإذا كنت أمامي فكن إمامي وإذا كنت إمامي فكن أمامي ماشي أخونا فجر يا أخي ما انت مش فهمتش في الكلام خلاص ما طلق بطنش خلينا أدي المعلومة كاملة يا يا جناب الرئيس فأنا تعال سأله أنا عايز عايزك تثبت لي إن الثلاثة دول واحد والواحد دول الثلاثة حي... حي... حيقول لك إيه حيقول لك شو في أخي ربنا سبحانه وتعالى ده محبة وربنا سبحانه وتعالى ده كالي وحده فلازم المحبة دي تكون متبادلة ربنا سبحانه وتعالى مش هيحب نفسه لازم يحب حد ثاني تمام؟ لازم يحب حد ثاني لان المحبة دي مفاعلة بين اثنين انا بحب واحد مش هيحب نفسي تمام؟ فربنا يحب ميه؟ ربنا يحب واحد زيه بالظبط اللي هو ابنه فربنا احب الاله الابن اللي هو المسيح نتيجة هذه المحبة طلع الروح القدس يبتلك ابوه واحد والواحد اصبح ثلاثة شوف يقنعك بأس باسلوب سهل خالص طب قولوا إذا يعني ايه ناتج عن المحبة صراحة كده ممكن تسألون ان ربنا بيحب ال إن ربنا بيحب ناس كلهم تمام طب ما فيش ناتج ليه من الناس دي ما هو ربنا لو بيحب كل واحد حينتج عنه وروح قديس يدي تلات تلا تلات تلاف دنا عندي مليارات الأرواح القدس اللي من أول آدم لحد إين لحد ال القيم بتكون ولا كوا كده انت عارف القص إبراهيم سعيد القص إبراهيم سعيد هو رجل قصي سوته مسيح يقول لك أنا أعلم أن عقيدة التثليث تتنافى مع العل والعقل والمنطق والمادة والإحساس هو اعتراف من قسيس نصراني اسمه إبراهيم سعين سواني أروح أذكر لحضراتكم المرجع اللي هو ذكر في هذا الكلام ولا بلاش هذكره لكم الآن إن شاء الله يعني هو بس بعيد عني شوي سآتي بهت بس هو كده هذا نص كلامي إني أعلم أن عقيدة التسليس تتناقض مع العقل والعلم والمنطق والحس والمادة ولكنه الإيمان يعني هو باعترافه عارف ومتأكد وكذلك جميع النصارى أن قضية التجسد وأن قضية التسليس تتعارض مع العقل والعلم والمنطق والمادة والإحساس ولكنه الإيمان وطبعا إحنا رد عليه رد بسيط أن الأصول الدين وأصول العقائد لا بد أن يستسيغوها العقل ما ينفعش مثلا في الأمور الفرعية مثلا زي ما نحن عندنا كمسلمين عندنا مبدأ المعجزات تمام لكن أصل الدين أن الله واحد وأن محمد رسول الله وأن القرآن هو كتاب الله لابد بد أن يكون إيمان عن اقتناع لا عن عدم اقتناع تمام هل من سؤال هل من سؤال في محاضرة اليوم حسنا أستودعكم الله الذي لا تضيع دائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسونا من صالح دعائكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا نور أخونا نور راح فين أنا عمال أولا في بدريا عندي سؤال مبارك يا اخونا محمد خلصت الفقه خلاص الله المستعان اخونا نور مشي لسه قاعد عندنا سؤال يا عم الشيخ اوه ده لي بقى جماعة صح يعني الحركة اللي تم دي حركة تنفيذ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان طيب انا عايز واحد من الناد في الغرفة عايز حد ان الناد في الغرفة طيب اخونا الفجر طيب اخونا الفجر بنت الاسلام مجد اه صاعقة حد يزبطني مع الا مع الاستاذ نور على مناظرة سورية من فضلكم لاني قال كم حاجة قد يستشهد بها النصارى او يرد عليها فانا عايز عايز اتعلم من اخويا نور فضل طيب الفقر معنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حياكم الله وبياكم أيخوة جعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثوا جميع المؤمنين والمسلمين اللهم أمين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 فيش <تصفيق> بره، صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله يا فجر الكرت الجديد <تصفيق> انا شاء الله المستعان الله المستعان كرت الصوت الوقت يا جمعنا شامي مرحت وهو بي بي بي بي بي بي بي سيح الوقت خلاص كرت الصوت راح. الله المستعان طيب يعني بتحرق صحيح. خلاص لا لا. صحيح يا اخي صحيح صحيح قل اعوذوا برب الفلق <تصفيق> طيب يعني يعني جاز الله اخونا نور خيرا على يعني على المحاضرة القيمة يعني اخونا نور بجد بجد يعني يدخل الغرفة ليعمل لي لي لي مش مش زينا ندخل يعني نتسامر نت نت نت ويكون في استئناس يعني انا بتكلم على نفسي يا جماعه اخونا ما شاء الله ربنا يبارك فيه لا يدخل الا اذا كان محضر شيء يفيد بي اخوانه ويعلمهم وده شيء بصراحة يعني يحسب لصالحه ونسال الله العلي العظيم ان يجعله في ميزان حسناته يوم الدين ان شاء الله رب العالمين طيب هو يعني يعني أنا هنتهد هنتهز فرصة وجود الإخوة معنا في الغرفة أنا طبعا برحب بالناس كلها حياكم الله يا إخوة كلكم وبياكم وجعل الجنة مثوانا أنا ومثواكم أنا عاوز إن شاء الله بإذن الله أبدأ يعني لكم على بشر إن شاء الله رب العالمين بإذن الله جل وعلا إخوة في النصف الاول من شهر فبراير اللي هو شهر اتنين يعني ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله تم افتتاح اكاديمية عندنا في الغرفة ان شاء الله بعنوان قصة البيبل لاخونا الدكتور همام الاخونا الدكتور همام ان شاء الله حضراتكم باتترقبونا وتكونوا معنا وان شاء الله باذن الله جل وعلا حاضر إن شاء الله رب العالمين يعني هيتم في إعلان عنها قبلها بفترة مناسبة بحيث إن يتسنى للإخوة إن شاء الله إن هم يسجلوا معنا اللي حابب ينضم يعني إن شاء الله رب العالمين هي ال الأكاديمية إن شاء الله هتبقى بعنوان قصة البيل يعني قصة الكتاب المقدس طيب الكتاب النصارى المقدس تمام من أيه زد من الألف إلى الياء تمام يا أخواه فان شاء الله رب العالمين هيتم الاعلان عن, عن الاكاديمية عن موعدها عن مدتها وان شاء الله باذن الله يعني الناس تكون حضرة معنا باذن الله جل وعلا وهيتم الاعلان ذلك على منتدى الغرفة طبعا منتدى الغرفة جماعة حدش ينزل للمنتدى القديم لان فيه منتدى جديد بيجهز ان شاء الله يكون جاهز النهاردة او بكرة بالكتير من اي زد يعني من الالف للياء الله يكرمك من الاول للاخر من قصته هو. تمام ك... اكيد يا اخي سيتم تسجيل ان شاء الله سيتم تسجيل كل المحاضرات الموجودة معنا في الاكاديميه ان شاء الله رب العالمين باذن الله جل وعلا اخونا مزلزل هيبقى مختص بالتسجيل معاه اخونا الحبيب بلال ايضا هيختص بالتسجيل واختنا بنت الاسلام تمام ان شاء الله رب العالمين دول الثلاثه هيكونوا راس حرب في التسجيل ان شاء الله رب العالمين يعني يعني إن شاء الله يبقى في اجتماع للإخوة الأدامن هيه يتم في خلاله من خلاله تنصيق الأدوار وتماما لسه بقولها هوا أنا لسه بقولها وإن شاء الله بإذن الله هي يعني هيتم التنصيق وهيتم الترتيب للأكاديمية بإذن الله جل وعلا طيب من الآن لحد ما الأكاديمية تبدأ هنعمل إيه إن شاء الله بإذن الله خونا همام له درس أسبوعي في الغرفة الساعة يوم الخميس يوم الخميس الساعة 8 مساء تمام يوم الخميس الساعة ثمانية مساء إن شاء الله درس أسبوعي هاي يبدأ في مهد للإخوة اللي مش يعني ملمين بأشياء كثيرة في النصرانية يعني أشياء عامة يعني تمام فهبدأ في الناس كلها إن شاء الله هتحضر بإذن الله جل وعلا تبدأ تستمع للكلام إن شاء الله يعني يعني هتعرف معلومات عم عن النصرانية انا بتكلم عن الناس اللي اصلا يدخلين في الموضوع زي حالاتي يعني زي حالات من يظن في نفسه كذلك تمام فالناس ان شاء الله تتواجد معانا الناس ان شاء الله تستمع للاخ ان شاء الله تتعلم حتى يكون عندها خلفية عن العلم ده العلم اللي هتدرسه ايه آه آه خلاص يا عم خلاص خلالها في سرك الله يكرمك يوم الخميس للاخ همام اخونا الدكتور همام ان شاء الله رب العالمين تمام الاخوة ان شاء الله تحضر بإذن الله وعلا الناس تستمع يا جماعي يوم الخميس ديت دي محاضرات منفصلة عن الاكاديمية انا بكرر المحاضرات من هنا لحد ما تبدأ الاكاديمية ان شاء الله في النصف الاول من شهر فبراير ان شاء الله رب العالمين هتبقى تمهيد للاكاديمية فقط لغير للناس اللي حابة تتعلم ان شاء الله رب العالمين طيب يعني إليه خلال أدام ان شاء الله رب العالمين يعني يعني هيتم ان شاء الله التنصيق ما بيننا وبين بعض انه هيكون في اجتماع كده ان شاء الله رب العالمين في غرفة مغلقة على أساس هن هنرتب الأدوار ان شاء الله كل واحد يجهز نفسه من, من يعني الآن على دوره اللي هيقوم به في الأكاديمية إن شاء الله الناس هتلتزم بالموعد جدا الناس يعني ينسوا حكاية إنه يبقى فيه مثلا واحد يغيب أو واحد يعتذر لا تضبيط الوقت بالنسبة للدخولة داما الناس تظبط نفسها وموعدها وترتب إنه خلاص إن شاء الله بإذن الله حاضرين في المواعيد بتاعة الأكاديمية مداومين عليها إن شاء الله عشان يبقى فيه يعني نجاح للأكاديمية وإن شاء الله يبقى ينتفع بها أكبر نتنفع بأكبر قدر من مما يقال في الأكاديمية إن شاء الله رب العالمين وما يبقىش فيه تشتيت وما يبقىش فيه أثار سلبية الكثيرة يعني تمام فان شاء الله الكلام ده كله سمعه في صوت يا إخوة في صوت إن شاء الله هل يوجد صوت أظن أني أكلم نفسي لا إله إلا الله. طيب ثلاثة بس اللي سمعني. ما شاء الله ما شاء الله. وأخنا مجدس الله المستعان. الله المستعان عليكم طيب أنا إن شاء الله بإذن الله يعني عاوز أنبه على حاجة يا جماعة بالنسبة للأخ الأدم. إن شاء الله رب العالمين بإذن الله جل وعلا. ه هي يتم تقسيم برضو الفترات الإدارية في الغرفة. هيتم تقسيم الفترات الإدارية في الغرفة. طبعا لأن مع معنا أداة من عندهم امتحانات فمش هيداروا يمسكو فترات إدارية. تمام؟ هم متواجدين معنا في الغرفة بس داعمين لنا. لكن عندهم امتحانات ربنا يصر لهم ويعينهم كده ويجعلهم من المتفوقين الأوائل في في كلياتهم. تمام؟ هيتم تقسيم الفترات الإدارية ما بين الأخوة اللي متاحين إن هم يمسكوا الغرفة. إن شاء الله الأخ اللي هيكلف أو هيكلف بفترة إدارية إن شاء الله هو يكون فيها المسيطر على الغرفة تمام؟ هو الذي يعطي المايك لمن شاء تمام؟ ويسحب المايك من شاء تمام؟ يسمح لفنان بالكلام ليسمح لفنان بالكلام الناس كلها تحترم الفترة الإدارية بتاعته تمام؟ لا تتدخل في الإدارة بتاعته إلا إذا كان نصحاً والنصف يكون على الخاص أو يسبر أكرر الا اذا كان نص نصحا والنصح يكون على الخاص او على الوصبر يا اخوة والله يبارك فيكم تمام لا تعدي على الفترة الادارية بتاعت اخوك انا ممكن بقولش كده ان في تعدي لا لا لا انا بس بقية بقاصل وصول وبدي اساسياتي يعني ان شاء الله رب العالمين بما ان انا الانر وبقيم ان انا زي ما انتم عارفين ان انا ديكتاتوري شوية يعني فهضطر ان انا ايه استخدم الصلاحيات بتاعتي يعني <تصفيق> وسامحوني بقى الله صحيح يا أخي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله بإذن الله جل وعلا يعني قرار إن شاء الله يعني يريت حاضر مش شو ما شاك من الإخوة إن شاء الله إن يكون التواجد في الغرفة إن شاء الله الأدمن اللي مع المايك يحاول بأكثر جهد إنه يمشي حوار في الغرفة يبقى في حوار دائر في الغرفة يبقى في موضوع بنتكلم عليه ما يبقاش في كيف حالك يا فلان وازايك يا علان وسمعت عن الحصل مبارح وسمعت عن الحصل النهاردة والكلام ده ان شاء الله بإذن الله ممنوع من الآن بإذن الله جل على كل الناس سمعة خليك في حالك يا مزلد الله يكريمك أما تبقى تلبس الإشارة الأدمينية بقى تتكلم انت الوقت مش في الأدام تمام <تصفيق> الناس كلها سمعة ريت يا إخوة نطبق الكلام ده على اساس يبقى في نشاط في الغرفة الناس تدخل تلاقي الغرفة شغالة فيها نشاط تمام يا مزلزل يا مزلزل ما تخلينيش بس <تصفيق> لا ان شاء الله هنعمل لك هند هندعو لك ان شاء الله لك ونلملك فلوس ان شاء الله عشان تعزل من المنطقة اللي انت فيها ويبقى فيه اه... ويبقى فيه ادمينية ان شاء الله تبقى مشك ادمين معان فا ااا يعني هذا يعني أنا أعتقد إن مفيش حد مخالفني في هذا الكلام يعني وإن كان أحد من الإخوة له رأي فيتفضل بـ بـ بـ بقوله يعني بس يقوله لي على الخاص برضه ما يقوله على العام يعني خلاص يعني أنا قررت إن أنا استخدم ال الدكتاتورية ال بدرجة عالية الله يكرمك أخنا محمد الشناشر كل الناس إن شاء الله سمعت الكلام إن شاء الله بإذن الله الناس تلتزم أنا أعتقد إن يعني إن الإخوة يعني يسرهم ما سمعوا إن لم أكن أخطئ ولم أدري يعني في بهذا الخطأ فصححه لي بارك الله فيكم إن شاء الله بإذن الله يا إخوة نظرا لظروف بعض الأداء للناس في أداء من في يعني خارج الـ الـ الـ الطاق الله يزبر اتقل الله يا ويسبر <تصفيق> هنضطر ان شاء الله بإذن الله ان احنا هننزل على رغبة الاخوة اللي عندهم شغل تمام ه يعني هيمسكوا الفترة الادام... الادارية اللي تتناسب مع وقتهم ان شاء الله رب العالمين تمام اخي احمد وسهلا وسام بحراطك يا طيب وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا ديدات الله يكرمك انت سمعت حكايه الشغل ديت فعملت بريب لا شوف يا اخي انت هتمسك الفتره ن هي تمام انت اقصى حد عندك ساعتين يا سيدي ماشي مشاي ممكن دعوة هو انا مش عارف اذا كنت دعوة يوم الخميس خلاص يا اخي حاضر يا جماعه ضيفوا الاخ احمد فينس ان شاء يعني هضيف هضيف حضرتك الان الناس تضيف اخونا احمد ان شاء الله رب العالمين وتعمل له دعوة يوم الخميس القادم تمام هو على مهم اللي كلها بتعمل لها دعوات يعني <تصفيق> طيب جزاكم الله خير انا اخونا الحالة بديه بارك الله فيك اخونا مجد حضرتك سميعني يا طيب اخونا مجد طيب يا أخي إن شاء الله حضرتك هتستلم الفترة الإدارية الآن تمام بإذن الله جل وعلا وزي ما حضرتك سمعت بقى إن شاء الله يكون في فعالية في الحوار إن شاء الله رب العالمين تمام يا أخي تمام يا أخي لإيميل Angel of Darkness حاضر حاضر مش اخونا مجد ياريت حركت ترفع ايدك وتستلم الادارة يا اخي برك الله فيك. اخونا مجد. ابو. طيب. لا يا اخي لا لا لا لا لا لا. <تصفيق> يعني انا قلت الناس ايه للوقتي يعني الناس هت... هنتفق معها ان شاء الله على, ال... على, ال... على الوقت بتاعها الناس اللي عندها شغل. وكده يعني لكن انا هعطي لك الادار الان تمام لان انا شايف إن, ان هذا من حقك يا طيب بارك الله فيك فترفع ايدك مشكورا ان شاء الله وتكلمني كده على الخاص تحدد الفترة الادارية بتاعتك تمام ونبدأ ان شاء الله بتنفيذ الكلام اللي احنا اتفقنا عليه الان ان شاء الله رب العالمين اخونا مزالزل يريدتي يصلح النت بتاع عشان يبقى عنده فترة ادارية يعني ان هبقى معكم برضو هيبقى معي فترة ادارية اخونا دي ذات هيبقى معي فترة ادارية اخونا نور الفترة الادارية بتاعته طبعا ما شاء الله رب العالمين محاضرة بسم الله ما شاء الله اخونا طيب خلاص يا يسبر خير ان شاء الله خط الواحدي واحد ميجا روتر جهاز جديد <تصفيق> وغيرت الكمبيوتر طيب هنقول ايه خلاص يا اخي الله يبارك ل... بالله عليكم لا تنسونا من الدعوة لعدد اثنين ايميل خلاص يا اخي خلاص هو احنا ضفناك عندنا في ال... في ال... في الليستة يعني وان شاء الله كل الليستة بتعمل لها دعوات يعني انت حركة تكون من ضمن الناس اللي بتعمل لها دعوات اكيد يعني بيوع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماشاء الله يسر الله لك يا اخي يسر الله لك و... ووفقك إن شاء الله رب العالمين وأجرى الحق على لسانك وعلى يديك وأجرى الصواب على لسانك وعلى يديك إن شاء الله رب العالمين طيب أخونا مجد فاترتك الإدارية يا طيب استلم يا باشا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 6 ما كنت قلت على اللي ما كان خاص بيقول لي في كلماتكم تكزس ما دخلت في ليك كنت عايز احدد واحد بتاع الاداره بس في ولا حاجه بيقول <تصفيق> لي be yeah.